وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلْفِتُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلْفِتُونَ أَلْسِنَتَهُمْ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَهُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَا هُوَ مِنْ نَّذِيرٍ لِّلَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يَهُمُّ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لَّكِنَّنِي بَشَرٌ أَن يُؤْتَى هُمَّ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ كونوا عبادا امّا يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولا تكونوا رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ادْعُ الرُّسُلَ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ أَرْبَابًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هَيَأَ لَكُمُ الْكُفْرَ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُنَهُ أَلَا أَكَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ بِصِرِّي أَلَا أَكَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ تَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم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 أفغير ذي الله يرغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه